قلت شحن عصرت شوعة ميلادي إذا بغصة لنوز دازل لنا كتاب نايشيخ ابن باز رحمه الله وتعالى الدروس المهمة لعامة الأمة أقدستي تمرتات وكل نسبتات تبل كنكتلة بأركز شوعةي مبل عصرت درسي بس حن نيرنا مبل عصرت شوعة درسي بس حن نيرنا سلمات الرسطي شخنا رحمه الله شخ بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة تيزب الرسطي بواء الحذر والتحذير من الشرك والمعاصي كنتنك كم زلنا مالاتيو كاب شركي كم كاب ذنوب معاصي طبعا لما عنتي نايزار استذياء مفزمت الله مالاتيو كابتن كبائر الذنوب الشيخ ابن بازل تغسل مالاتيو ابتاء الغيبات بالتطويل لانيرنا بسود ما حميتها لما عندنا اي مجرسة مالاتيو النميمة خن الزرب كابتن كبائر الذنوب بنبقر نميمة نميمة مالات دمام التقاس مالتي زرب أسد كان بالصح والعياذ بالله نخنبأ اسلنا مالتي ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزال نميمة انتعي لما مالت وهي القالة بين الناس القالة مالت بل تباها للك زرباتات كتب الصح ازي زربات زدماني امون قوصبات بأس يمتص مالت القالة بين الناس ازا حديث زي زوري وامالت الامام مسلم ابعسران شدشتان ابكالتان شحن شدشتان ميتان كبيرة قلت اش عن شدشتين شدشتان اورم لو كاب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذن ما انتهي نقل الكلام بين شخص الى اخر كاب حادث سب زربو سمعك نابت خالي سب تبصح مالتو لاد بالله نمتي مالتي على وجه الافساد بينهما نخليت يوم كتب باسماتي كستوكو حمزي لك اتعاداني خصتوكم حمزيلك الكاتب الصح كل يوم شعو يناددو يبقسوا مالتي اذقاني كبتي عبيت ذنباتي والعياذ بالله قلنا من المفسدين في الأرض اذ اذا تاخذ ذنوقاني افساد يمسالو امونغ سبات يباس له والعياذ بالله بخمس دماء من كبائر الذنوب كوينا مالتي ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم لا يدخل الجنة قتات والقطات هو النمام جناء التوني مطاقوس السب جناء التونيل مناول بالله زياد ما حديث دوريواء الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه جناء التوني ربنا حر زي زيقفير اللغة عزبي ربنا دحر قوافر اللجن جنا خاتوني لكن نجمرت أنا بجنا أتوني حسابه له مغنياتو زي أبناء حقوقنا يدكسباتي زعتو زل له أبتي مسألاتنا يدكسباتي زعتو زل له بخمسين مغنيات والعياد بالله جنا أتوني مالت جن جنانيهايا نحرم مالتها كونا موحد ندحر كوينو جنا خاتوني بإذن الله لكن بزاز جبرازنبي إما ربهم أفرالليو فرب خب غفر له جنة ويدماني وإذا ما يعني بزازاً بزياد لحر ربي حزوه مالاتيو قوسعوه والعياذ بالله بخوم يوم دماء الرسول صلى الله عليه وسلم أزينا أزي أزي ما مزي أزينا ما تقصي جنة أتوني زبالنا إذا أزي خبالو أزينا مي مازي والعياذ بالله عبي قبن مخانو خابزن رداء مع رأي خاب جنة يخلفو جنة أتوني قل جن ربي تغفر له مسغفر له جنة أتو. جزا ذي في اللغين كابتهم معذبين خون فاذي اخبتك كبائر الذنوب والعياذ بالله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بخلت قبري حلفني رو بدحرزي كعذبا زين تلقى برزي انسمع عنا الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وي... وما يعذبان من كبير له. قلت يا أن عذاب القبر يسمع اللقيله. قلت قبر زياته. عبينا قرص لسروحه بزيات غسيعهم زم سب قبر زيوم كلت يوم له. لكن وما يعذبان من كبير في نظر الناس ذك سبع زعبي أي وصدون يوم له الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بلا بقى عبيء لهم عبي قبنا عبزم بسلاس جبر وعزب اللوك أبري فأما الأمول لهم تقدمي فكان لا يستثير من بول وفي رواية يعني لا يستنزيو من البول ابتدى بنا بالو خلوا شنتم أي والعزب بالله صريح خير صريح خلوا بالنجاسو وضو جبر سجنيرو فا ب زي مغنيات زي حدا سب حمام زلو عطرشinta خلوا جزيه زخادون دحركوينو زعذرلو أما هذا حالفك شللت النت دحركوينو الطهارة استنجاء والاستجمار عذاب القبر تتمثيها والعياذ بالله منا تزد عذب زل تقدمي شنتوعي تسرين معنا مايجي جيروديو ورقة جيروديو عين كتصون يرو بالله بزي مغنيات زي خات رب سلمنا لنا خب عذاب القبر وعذاب النار اللهم آمين اتقى العين والعياد بالله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة له متقعوسين يرو زرباية بالزح نتى هذا خمزي له كامله نتقى العين وما خمزي يوم شو الناقة تو يبقى أسو أبقى أسى يوم يوم يبسحه ما عليهش بالله زين سنازقنا الرسول صلى الله عليه وسلم كابز النميمة زي أتنك مالتي. سلازي كبت كبعير الزنوب هذا السب. نمامن دحر كونو. بقص لنا مالتي. خست قمز جرو سقبل أي تحميوا. خست قمز جلك سقبل زربايت بصح. ده لنا مالت. مغنياتو تسوق لنا ما حد منكر زجبرس منكر زين وبلوغنا انه بعده زي منكر وحبس ابن ميمه كل جزاء ابتدى والعياذ بالله لميد امونغو خليت يكون امونغو حزب بموله اي عباره مالته كم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كب كبائر إلى يلومنا اذا نميما زيءه لذلك كابزا نميما ربي شعون زايد الشيخ ابن باز ابزا ما ترى اشتهى درسين اي بسرعه سرعته وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم كبائر الذنوب وزوح ازي بقى أبنتي ابنتي الشيخ ابن باز تغسل نازل المنبر زين تروح كبائر الذنوب مالها تكون كبائر الذنوب الإمام البيهقي وغيره من الأئمة الإمام الذهبي كبائر الكبائر تدب الكتاب الله هذا كتاب زي أنت نقذعه أنت نقرأه وأن بزوح أينتاتنا الكبائر الذنوب تغيس له الإمام الذهبي في كتابه الكبائر تب المالتي وأما البيهقي شعب الإيمان تب الكتاب يتقصو قال كبت كبائر مخالف لإيمان زخن المالتي أما جرى الساق بلند اللي عقيدة أهل السنو والجماعة كبائر الذنوب ذ ودقه يخون حكم ناتو كالمزياء أمنجو كبائر أمنجو صغائر الذنوب ذل لنتي تفلل كبائر الذنوب كل ذنب فيه لعنة أو لعن أو غضب أو الوعيد في الآخرة كبائر الزنوب زبان قرآن حديث أولئك لعنة الله لعنة الله عليهم زبل نحر ماتيوزي شركة زيكوينو زنبتو غينو من كبائر الزنوب كمون والغضب وغضب الله عليهم لعنة الله شارب الخمر وآكل الربا إلى آخر الأحاديث باللعن الجمرال واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله رب خبت رحمه يوطأ يومس قوقهم قالت إذن نحر قال له مخانو يردى عنا قالت كبا يرزونه بمتين أنفلت تتبايله كبا يرزونه بكل جيد لعن قال له مرقم قال له رسول صلى الله عليه وسلم أو الغضب إذن نزيهم تغطي علوميه كمزيز قبري بالرب سبحانه وتعالى بقرآن غضب تلاتون زياء من كبائر الذنوب مخانا نفلتها أو حد حد ماني حدود الشرع مثلا السارق تقطع يده يده تغرز زياء من كبائر الذنوب مخانا بزي نفلتها حد اللاتة مقزعة اللاتة بزي الدنيا معلتي. كبائر الظنوب كلنا يكون بارك الله فيكم إثنى الرسول صلى الله عليه وسلم تغسلنا نريع مالتي إما بحدود حدوه خمزة جبر خمزة قبر خمزه مقصعتنا تزبوله خمزة نصرقاء يدي قررات لذين يدماني والعياذ بالله بزموت زوجة زتمر عوة وغينه الرجب حتى الموت بإمني قرنا كسب زموت أبقود قول تاينا قبر المالتي إمني قرنا ورنبلغ سد له امان مالتي وسد مول لما تاع يسلمنا شدد له زلو تمرعي خلص انت نا بحرام وسدوا زغع قبل اما تزيد تمرع وتغينو كنده جلدة نبون ردي جلدة احسنت ميتي يقرف مالتي بحرز يا وتغريب عام هبط عدنه سدوا تقريبه عام سقوط بالزلا حديث وتقريبه عام أبزغتنا ذي سجن كوني خيل يعني بسجن كن تكون خيلنا ملسي الرسول صلى الله عليه وسلم كابتي عد زواله سبقوا خبلنا خلوا ونتي فساد نخيكو صلوا نزي زينا زموت نخيكو صلوا بعد يعلو خيله مقامه يسبق مالتها بعدو نبكل عد تات خير ما أنتي ذي فساد ذي خدلو عام تقوله مالت لكن إذا فساد هذونا بزوقتنا بالسجن كتركائقي ما لا تيسر عم تملو ننتي توبة الناس صحة نبوخ ما لا تقول هذا كان أول الخمر مية جلدة يكون ثمانين جلدة نازينا مية لكن نا يشرب الخمر ثمانين جلدة أربعين جلدة أبى يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى عمر بن الخطاب ثمانية جلد عليهم عزيزهم زياده تغليظ كون منتي نشرب الخمر وازد ما إمام على حسب ما يرى خبر 40 كون سخخي على حسب الجريمه نا زي شارب الخمر انت داك دي دو زياده كون سخل لي خيلي ابزي جلده ود ماني وخر ما اجرو اربعه راح يكونوا قبل العنون كوست يا خيلي اذا كله حد قال له وزن فولتو وإذا ما أنا خمزة لعن والغضب تليه الحديث أو القرآن أولئك لعنة الله عليهم وغضب, وغضب الله عليهم إذا ما شركتها زيكونوا كابتكبائر أزدون المخانون نفلتوا بزاء لعن والغضب مالتي أو وعيد في الآخرة وإذا ما بآخرة أنتين وعيد كم زيقبرة بآخرة عذابها اللو زي بالآيات والأحاديث إذا كل زي كبائر الذنوب رزقهم بزن بز مفضلون أما تقع شقائِ رزقهم كم زم بدأيت تغريسون بري مقرفتُله مقطعة له بز الدنيا وغضبناي رب اللو ويدماني ااا أبا خيره خمسون وصعة له زبل أحاديث له مثلا والعيادو بالله شيطانكم أسحنته مالتيه ناب سبيت تأمته حرام حلال زي كونته ابا كابتن محارم زي كونت امرأة أجنبية لا تحلو لحلاله زيكو نتميتوا استغفر الله لنظهر تمني سو زخت صغائر الذنوب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم العين تزني وز النظر لهم وكذلك كلوت أكلت نون أبزموت ودك لكن والقلب يهوي له بده تلبي دالي يوموني فاتي قلب لبي رسالة يم حلالك مالتي أخيرا والفرج يصدقه ويكذبوا إلى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعفرتنا مالتي وينب والعياد بالله زينك وصدقه ويدماني لا يلو كلا خل يو مالتي تي إيمان دحرق ويخنوا وين لا تمقدماتنا زينة كمرأي ها وين موسيقى مسمع والعياذ بالله نب حماق تكيد بأجرها أزوج كل مقدماتي لكن من صغائر الذنوب واضح لكن التي كبائر الذنوب نبلوم على تيوا كله جي جي مقصعة بز الدنيا اللو خلاه أين قر أب آخره أب أب آخره أول مقصعة اللو أب الدنيا أول نتاع اللوم على تيوا نتاعي ز بنركب أب آيات وأب أحاديث وغضب الله عليهم غضبناي رب أقوله كم أول نتاع اللوم على تيوا ربي كبر رحمه سققومي وجبال إذا خلوك هب كبائر رزقنا مخنوب بزين فلتومالتيه أبتاه نجلسنا دقيقتين أو ثلاثة تريفة لتأخذ وقت مالتيه أبزن كلت سلست دقائق إذن كل الكبائر كتصلنا قنيو أبتاه كتابو مالتيه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فأبزد ودقسب انت خوانتي حكم فردنات وأبز الدنيا مالتيه أهل السنة والجماعة دائما وصل صاحب الكبيرة أب كبائر الذنوب زود قيلهم فهو مؤمن بإيمانه بأصل إيمانه إيمان أله كل كيدني ولكنه فاسق بكبيرته فاسق وخوفنا له بذا كبائر الذنوب زاد بلا مالتي فوناقص الإيمان كامل الإيمان أيبل فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة فيزيد بالطاعة وينقص إيش المعصية بطلع خاب وسخ في إيماننا حفي بن دحر ابن ربي النرسو صلى الله عليه وسلم أنت ما عززنا أنت لا أبزنو بوجناد ما كباء رزنو نمتاع تؤسر ما لا تنتي إيماننا تأسيف تكبر لا نقولك لا إيمان لكن ملوبه ملأ ملوب أي كيد إيمان لا حدا مؤمن موحد طيب عكسناي زي والعزب بالله المرجع المرجع أنت لهم هو مؤمن كامل الإيمان ايمان المولي غدله يكون طيب معصيه نقبر نعم يلو لماذا تلنا يوم يا مرجئه انتمكم انتم تزلون لهم تنى يوم لان الاعمال لا تدخل في مسمى الإيمان أعمال تاثيره بالله نبي امام ابو خلوه ما له تقولات بالله ولذلك غلات من المرجئه تم تشجرنا انتم تقول له إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل تمام إيماننا هنا خمباعلنا جبريلنا المكالي أي قول جلني له طيب كمي قرنا أن نقول لسلهم مالتي رب سبحانه وتعالى أبناء الصلاة كتلقس كلن تقول وما كان الله ليضيع إيمانكم ومعنى إيمانكم باتفاق المفسرين صلاتكم مغنيات زعية ورداز الله بزعوان أي صلات يرتبوا لها مالتي قبل أن نستغيرت توم صحابان تأيلهم مالتي أبوتاتنا بحبوتاتنا أبو تم زموتوسي ناب بيت المقدس ساقد نيرهم حجقنا بكعبة تغيرنا مكة ذا لازياء تغير اتوم ناب بيت المقدس دسقودس رب تقبلوا دقون تاسلاتهم يروك حسب جميرهم اتوم نحروت صحابة ما لدي اتوم قداموا الزموتوسي رب تقبلوا لهم دي تاسلاتهم ناب بيت المقدس سجدوا، فرب خبشوروا منه زعازي عوردوا وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم صلاتكم مع عزك ضيعا قين ربي ولانا ببيت المقدس سيقاتكم ما امتثال نعيس لتما أززكمني صلاتكم تقبلها يا أيها وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلو ولا إيمانكم؟ إيمانكم. إيمانكم إيمانكم نتاع الصلاة انتا يشمي بوا إيمان زيادة لنا أهل السنة والجماعة إيمان صلات أب إيمان أتو تبخانا مع أنه صلاتي لهم من أعمال الظاهرة سبك ساقدت رئيها لكن الإيمان تأتوا يذأ الصلاة يا سلذي صلاتكم صلات كلتها جدعي تسبب النزول ربنا ذا صلاة إيمان له شهيبوا فأهل السن والجماعة تهزمون مالتيه أعمال إبإيمان تؤتيها وتؤثر في الإيمان الطاعات تؤثر في الإيمان تزيده تليت عليهم زادتهم إله رب سبحانه وتعالى بالعكس دم كباير الذنوب زنب زجبر دم إيمانه أنت يقول يقودل فمرجع لهم إيمانه ثابت ويدماني أبحاد مسرع حزب ح يعني وسخه قادره قنبل عند خلنا إيمان أي وسخ أي قادره لهم نأهل السنة خلفهم من شو مملنا المرجع طيب ز يوم تساهو والتشددين دما كذا تلون الخوارج والمعتزله على <تصفيق> ايمان الله يقول زيد خلاص كنت من تا يسرح تلك يوم يسرح له مخه اجر الاولى احنا اي سجدن اجريه بلون عينبلن يلهنا ذنب بيردماني ذنب له اب تي عمل الصالح أو، إذا يوم حد يكاب إيمان كابوسوه، نتعاملكم لهاد اليوم مالتهم، زن بقبر إيمانك ملوى، جدلتي بالك، إيمانك ملو بملو إيمانك اللي بروهاد، أنا سنه والجماعة لا زن بتجير كا إيمانك يقتن، وعكسنا إذا يوم متشدد إن ما تعلوا مالتهم الخوارج، لو سألناهم يا الخوارج بزعبة صاحب الكبيرة أب عبيت زنب زوده غنتاي قالوا هو كافر في الدنيا هذا الدنيا زي كافريله وخالد المخلد في الآخرة خالد المخلد في النار في الآخرة أبا آخر أدم نزر علم I will see you أب جهنميله ما تجلي بالله لأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ إله مخ إيمان حاديو أرنا فات يب أرنا فات يبوا يبو لهم ويدماني شن فرات يبوا لهم لا يتجزأ ما تكفلي تبوا لهم أي كافا فالإيمان حدي فمتى ما ذهب بعضه ذهب كله قال غاو تغيره كله خير مالتي إيمان تلنا حنت يأيله شن فرات ما الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث أنت عليهم مناماتي الإيمان بضعوا سبعون, شعب بضعو سبعون شعبة خلافا للخوارج والياخذ بالله إيمان بضعوا سبعون شعبة لعلي ش لعلي سبعي ناج أنفرات نا إيمان تي كفلات اه... كفلت قبل ما مالت كفالات كن داعلوا مالتيو لعل سبعن له قول لا إله إلا الله وأدنىها إمامة الأذى عن الطريق حتى كب من قدي زائش وزياء زخون ويزخون تجودا خت العلا زيا خدت إيماني لوم الرسول صلى الله عليه وسلم والحياة شعبة من الإيمان فبقى بزياء قرنا نخوان جمال سنبال نبوم مالتي. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي. إذا زي لا يؤمن مالث أي آمنان لهم. أي آمنان كابكون كفيري يبلو خوارج والعياد بالله. نزل حديثك في السرواق الله. أهل سنة الجماعة بمعنى لا يكمل إيمان أحدكم. إيمان ملؤ ملؤ أي قنان. نحاول لحر زيفة واللوخينو كنت النفس وزفة والله. والله لا يؤمن والله لا لا يؤمن إذن بالحديث هنا قال له إذن كفروا ما لتأكونا هو كفر دون الكفر كبائر الذنوب دائم برين حتى اقتتال الرسول صلى الله عليه وسلم نحوخا قتل وإن حواتكا هتواقع إذن كفري لهم كفر دون كفر تكفر كب إسلم الناس وإسألنا بدليل رب سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوه طائفتان من المؤمنين لهم ولا من الكافرين من أعطاهم اسم إيمان مع أنهم اقتتلوا كبائر الدنوب اقتتالي لكن مؤمنين لهم شمه بهم رب سبحانه وتعالى فأصلحوا أب آخر آية فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنين إقوتهم فأصلحوا بين أخويكم إلينا رب سبحانه وتعالى إذن نقول له زاكب أكبوا أهل سنة الجماعة فأيهم مرجعوا العياذ بالله مجرد كبائر الظنوب لا يضره شيء لا تضر المعصية مع الإيمان إله معصية تقبرك ولا أنت بإيمان إذا أتونا قريلا إيمان كامل إله أهل السنة لا ناقص لكن لا يخرج من الملة خوارج تشجدهم والعياذ بالله يخرج من الملة له. طيب يا خوارج أبا أخير أخا خالد مخلد في النار والعياذ بالله بزي كبائر الظنوب تقبره خالد مخلد في النار أبكفر زموته أب شرك زموته أزيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك دون الكفر زلو قن ربي نزدلع له وفرا لي زي أتى عقيدتنا أهل السن والجماع مسؤول ما معتزلة المعتزلة أنت داء صاحب الكبيرة كبائر الظنوب الزقبر زني والعياذ بالله بزموت وديقه والعياذ بالله خمر ويتستي ويتسرق ونتاج تبلوتين ناو هذا إنه منزلة بين منزلتين له منزلة بين منزلتين ماك لا مؤمن ولا كافر أب الدنيا أب أب إيمان تزول له لا لا خب إيمان وثي طيب أب كفر عاتي له عاتوني لمنا أما منجو زي تقرير زول له منا إذا شو ناخو إذا شو يقولون أب الدنيا زيله مخا قبتي مزاحنا ثم العيال بالله معتزله لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين زول لي. طيب الد... أب الدنيا زيله لا مؤمن ولا كافر لكم ب بي... منزلة بين منزلتين لكم حكمي لكم أبا خير خني هم مع الخوارج هو خالد مخلد في النار. أبزات الدنيا مش خوارج اختلافهم خوارج وصي لهم. بقولت سلمان وصي لهم لا منزلة بين منزلتين لا مؤمن أي ولا كافر أي اما عمون جو خلتين تنتصرت ليزول ليه لمنا. طيب آخر أغني مخلد في النار زي الخوارج. أما مرجع ولا يضره شيء لمنا والهادب بالله ودائما أهل السنة والجماعة وسط هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبرته ناقص الإيمان مخانم سلذي ربي حفزنا خفتا كبائر الذنوب ربي حلونا كب... كبائر الذنوب ربي رحقنا وكبتوم تائبين ربي يكبرنا حسن الخاتم ربي يحبنا نعبلك اكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته